الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد الحقيقة الموضوع الذي نحاول أن نناقشه هو هل التدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربه أم هو مسؤوليه في عنق كل فرد ينتمي إلى الجنس البشري الواقع في هذه الحياة أن قضية الإيمان قضية اختيارية والإيمان الذي لا يبتنى على اقتناع ورضا واختيار لا قيمة له ولا اعتداد به الله سبحانه وتعالى بعدما أنزل في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أعقبها مباشرة بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب ليدلنا على أن عظمة هذا الإله تتنافى مع أن يجبر أحد على اعتراق دينه العظيم والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية كقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لماذا؟ لأن الإيمان حينما ينزل عذاب الله وحينما يأتي ملك الموت هذا إيمان غير اختياري هذا إيمان اضطراري ولذلك لا يعتد بالإيمان في هذه اللحظة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم يدخل في سياق الموت والاحتضار قبل ذلك لو تاب يتوب الله عليه لكن إذا جاءه ملك الموت وصار الغيب شهادة في هذه الحالة لا قيمة لإيمانه بالغيب لأنه قائم على الإكراه والإضطرار كما حصل من فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل أجيب قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المسدين أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين يوم القيامة أنهم يقولون وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا يقين لكنه يقين يقين بعدما صار الغيب بعدما صار الغيب شهادة ومحسوسا فبالتالي لا قيمة لهذا الإيمان ولا ينفع إنما اليقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أول صفه من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذي نريد أن يعني نبدأ به هو بيان أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن نؤمن به مختارين لكن متى ما خرجنا من دار الدنيا قسرا إلى دار الحساب انتفى الاختيار وهي دار يعني ظهور النتائج وجودنا في وجودنا في هذه الحياة الدنيا فرصة واحدة لن تتكرر إذا نفدت هذه الفرصة فلم تجد فرصة الأخرى ولذلك هذه مدعاه لأن تحرى بدقة حول موقفنا من أخطر قضية في حياة الإنسان وهي علاقته بخالقه لا نفصل في ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى في قضية وجود الله لأننا جميعا وطبقا للفطره التي فطرنا الله تعالى عليها نؤمن بوجود الله و. لكن أشير إلى أن من الناس من يقر بوجود الخالق فيقول أنا له الخلق ويثبت أن هناك خالقا وان كان هذا لا يسمى ايمانا وهذا ليس مجال بسط الكلام فيه لكن هو يقر بوجود الله ويعتبر أنه بهذه الطريقة مؤمن ثم يقول الله هو الذي خلق لكن كثير من الناس في تصورهم عن هذا الإله يتصورونه كإله أرستو إله أرستو الذي هو إله معزول عن الحياة يقول إنه خلق الكون ثم حركه ثم تركه هذا هو تصور بعض الناس للاله الموجود أنه خلق الكون ثم حركه ثم أهمله وتركه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فاذا هذه الايه تدلون على أن من يظن ان الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق العظيم ثم يتركه هملا ويخلقه عبثا بلا حكمه وبلا فائده وبلا حساب وبلا عقاب وبلا شريعه هاديه وبلا وحي ينزل على الانبياء والمرسلين ليهدي الناس في دار الاختيار ليختاروا طواعية إما طريق الإيمان وإما طريق الكفر إذا هذا التصور كأنك تشتم الله وكأنك لا تعظم الله التعظيم اللائق به فالله سبحانه وتعالى من رحمته للبشرية لم يتركهم لا لعقولهم ولا لفترتهم وإنما يعني أنزل شرعا ووحيا ليدلهم على طريق النجاة حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي فوق حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سورة النحف التي تسمى أيضا سورة النعم لأنه كثر فيها كعداد نعم الله عز وجل وقال عز وجل فيها وإن تعد نعمة الله لا تخصوها سورة النعم افتتحت بذكر أعظم نعمة على الإطلاق في هذا الوجود نعمة الوحي ينزل الملائكة بالروح أي جبريل من أمره على من يشاء من عباده أن أندروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه ولذلك من يقولون بفصل الدين عن الحياة أو حبس الدين داخل الثوركس قفص الصدري أو داخل جدران المساجد بعيدا عن الحياة بناء على, بناء على النظرية أو الفكرة العالمية الخلاف الحقيقة معهم يتمحور حول كلمتين. هم يقولون في حق الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مقرين بوجود الله يقولون نعم الله له الخلق. أما أهل الإسلام فيقولون الله له الخلق والأمر. كما قالت على في سورة الأعراف أنا له الخلق والأمر. فالذي خلق هو الذي يحكم. والذي خلق هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويختبر عباده نبدأ بتعريف معنى كلمة العالمانية فهي باختصار شديد هي ترجمتها اللادينية أو الدنيوية كلمة العلمانية مش معناها ما يقابل الآخرة فحسن يعني اللي بيقول الدنيا والآخرة لا هي العلمانية هنا مش بمعنى ما يقابل الآخرة بل هي بمعنى الأخص ما لا صلة لهم بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتعارض بعض الناس ينطقونها العلمانية ويتوهمون أن كلمة العلمانية لها علاقة بالعلم لا في الحقيقة الكلمة لا علاقة لها إطلاقا بمعنى العلم ولكن هي لها علاقة بالدين على أساس سلبي وهو نفي الدين وعزله عن الحياة ولأن هذا المصطلح طارئ ودخيل وذلك اختلفوا في ترجمته فبعضهم قال العلمانية لأنهم لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يسبق إلى فهم الرجل الغربي حينما يذكر أمامه الدين والعلم على طول الصورة الذينية الموجودة أنهما متعارضان ومتنقضان فعند العقلية الغرية ما يكون دينية لا يكون علمية وما يكون علمية لا يكون دينية ولذلك يقول أنا أؤمن بقلبي لكن أنا يعني آه يعني آه أفكر بعقلي فالإيمان بالقلب حتى لو اختلف مع ما يقول به العقل من معاني العالمانية الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية بعض القواميس بتقول في تعريف العالمية إنها حركة مضادة للدين مضادة للمسيحية. بعضهم يقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. بعضهم يقول الاعتقاد أن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخص التربية العامة. بعضهم يقول هي السياسة الدينية البحثة في الحكومة. باختصار شديد العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة وتعني حصر نطاق الدين في أماكن العبادة وقصر معنى الدين في الجانب التعبدي. بعض الناس يمتخونها علمانية, علمانية بألف ونون زائدتين والياء للنسبة نسبة إلى العلم أو نسبة إلى العالم فهي سيكولوريزم متاخذة من إيه؟ يعني حاجة دنيوية أو مذهب دنيوي بمعنى أنه لا ديني لا دخل للآخرة ولا للدين فيه ذلك نميل لاستعمال كلمة العالمانية نسبة إلى العالم يعني إلى هذا العالم الدنيوي بفصل النظر عن الدين والآخرة والغيب ونحو ذلك لكن على أي الاحوال كلمة لو سواء قلتها عالمانية أو علمانية أو علمانية لا دخل له إطلاقاً في معنى العلم أو المعرفة وذلك يعني بعض الشيوخ الأفاضل انخبع بهذه النسبة إلى العلم فصرح بأن العلمانية أو العلمانية لا تتعارض مع الإسلام بعض العلمانيين يستغلون هذا الانتباس فيروحون الناس بأن العلمانية هي صنو المعرفة والعلم وأن من يعرضهم هم دعاة الجهل والتخلص على أي الأحوال؟ باختصار العالمانية هي اللا دينية استبعال الدين ونستطيع أن نقول إنها يمكن إدراجها في الأديان الأرضية لأن الأديان في هذا العالم نوعان دين وحيد هو الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين وهو دين الإسلام وهذا ما نملك كل أنواع الأدلة عليه وليس يعني المقام يناسب التفصيل ولكن هناك دين أرضية ديال الباطلة نوعان دين أصل سماوي ثم حرف ودين أرضي نابع من الأرض كالبوذية والزرادشتية إلى آخر نستطيع أن ندرج العلمانية بهذا المعنى بأنها دين أرضي فالعلمانية هي نظام كامل للحياة نظام حياة كامل أتذكر الآية كريمة. كذلك ابن يوسف وكان كان ليأخذ في دين الملك. في دين الملك يعني في نظامه وفي شرعه. فإذن هي دين بهذا المعنى. ليس من هذا أننا نكفر من يقول إنني علمني إطلاقاً. لماذا؟ أن الغالب أنه يجهل الإسلام وبيجهل العمانية. وذا شائع جداً في ما يسمونه من نخبة أنهم كثيراً ما يتكلمون كلاماً يدل على جهلهم بالإسلام. وجهلهم أيضا بهذه المذاهب التي ينتسبون إليها العلمانية معناها الحقيقي تفريغ الإسلام من مضمونه. قبل أن نتمادى في قضية الألمانية نعرج على أيضا موقف الإسلام من قضية العلم فالعلم المحمود هو ما قامت عليه الأدلة القاطعة، وليس كل ما أدخل تحت عنوان العلم والعلم منه براء. يعني كلمة العلم الآن بيدخل فيها أشياء هي لا علاقة لها بالعلم. بل كما هو معلوم بيسموها non-evidence-based theories أو unshared theories. واحد جالس على الأريكة متكئ وبي يعني بيطلع أفكار زي فروت. يعني نظريات فروت في بعض أجزاءها هي مبنية على كورفات وأساطير اليونان عبود أذيب وعبود إلكترا إلى هذه الأشياء دي بيعمل أيها على أساطير يونانية مش على بحوث ودراسات علمية بالمعنى الذي في الكلمة كذلك الدراسات الاجتماعية أحيانا تقطع لهذا النوع من النظريات غير القائمة على مراجع ولا على يعني أدلة الإسلام يتميز بصورة مدهشة جدا بأنه دعا إلى يمكن محمد صلاح حولنا لنا الاتجاه دائما بنتكلم على أن الإسلام يدعو إلى العلم لا، هو يوجه السهل في ناحية الثانية وقال العلم يدعو إلى الإسلام وهذه نقطة محورية جدا قضية علاقة الإسلام بالعلم لأنها بالذات في الكلام على قضية العلمانية مهمة جدا العلم عند المسلمين هو عبارة عن وسيلة لإدراك حقائق الأموص أن تفهم الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، أن تصل إلى حقيقة الأمور. وموضوع البحث يعني أي نوع من أنواع العلوم هو واحد من اثنين. إما خبر منقول أشياء تعلن بها لكنك لم تره، هي نقلت إليه كخبر. فالعلم إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. الخبر المنقول ينحصر البحث العلمي فيه في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره وفي هذه الجزية بالذات اختص المسلمون بعلم الحديث الذي يتحرك ويوضع معايير وضوابط لقبول الروايات والتمحيص الأخبار بصورة مدهشة لم يعهد مدينها في تاريخ البشرية قبل باعتة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد اطلاقا بدلال أن الكتب الأخرى لم تحفظ في حين القرآن الكريم حفظ السنة المشرفة حفظة عن طريق الإسلام ولذلك قال المستشار اليهودي جولد سيهر قال ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه تبقى دي من خصائص الأمة الإسلامية بقاء الأسنين وصينتها لتحقيق أكبر الرسالة والشجاعة أما النوع الثاني من العلم فهو الدعوة المزعومة. أي دعوة انسان الإنسان فإنها لابد أن تفتقر إلى الأدلة العلمية المقبولة الدعوة المزعومة تتعلق بواحد من اثنين إما وجود مادي حسي وجود مادي حسي أو وجود غيبي الوجود المادي الحسي ده مجال التعليمية اللي هي بتعتمد على التجربة والمشاهدة والاستنتاج يعني شيء لازم يكون محسوس مادي تتعامل معه و تسلك المنهج للعلم الوسيلة المعروفة لكي تصل إلى النتائج. لأن هذه الأشياء يمكن للبشرية عبر الخبرة التراكمية خلال الأجيال والأحقاب يمكن أن يصلوا واكتشفوا هم هذه الحقائق في هذا الوجود. لأن طبعا يعني من ساعة ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون من ساعة ما خلق أجسادنا. ما هي كل العمليات الكيميائية والتركيب والوظائف والكهربائية والمغناطيسية كل دي ما هي شغالة من ساعة ما خلق. إحنا نحن نكتشفها نحن فقط نكتشف ولذلك العلم الحديث دلوقتي نحن أحيانا بنسميه يعني العلم الجاهل أو جاهلية العلم لأن هذا العلم ما أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه إلا ليدل على توحيده فجاء العلم الآن ويدعي أن أي حاجة لها علاقه بالدين أو بالاسلام على الخصوص لازم تكون في حياد مع العلم لا الحقيقة وحقيقة نتحدى بها العالم أجمع العلم ليس محيداً بالنسبة للاسلام العلم منحاز بكليته الى إلى دين الإسلام لم يعهد اطلاقا في تاريخ الإسلام صدام بين آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح وبين حقيقة علمية لا أقول نظريات لكن أقول حقيقة يعني علمية على الأحوال الجانب ده لأنه يسهل لترك الله الخبر البشرية وده الجانب اللي بين الناس بتبحث فيه وتكتشف بين وقت وأخر لذا صنع الله في هذا الوجود هناك وجود آخر في الحقيقة هذا الوجود هو الجزء الأهم من العلم لماذا؟ لأنه وجود غيبي لا يرى ولا يقطع للحواس ولا يوجد أي سبيل الوصول إلى حقائقه المتعلقة بما حصل من يعني بلايين السنين مثلا وما يحصل في المستقبل والغيب الذي لا نراه الإيمان بالملائكه الايمان بالجنه والايمان بالنار الايمان بالله سبحانه وتعالى نفسه هذا كله علم غيبي هذه أيضا هذا هو الجزء الأهم من الحقائق في هذا يعني الوجود إذا العلم علم شهاده وعلم غيب العلم الشهاده آه يعني آه يدفع فيه ارباب العقول والباحثون ليكتشفوه بوسائل العلمية الكاشفة أما علم الغيب فلا يوجد طريق على الإطلاق للإيمان القطعي الصحيح بحقائق الغيب إلا عن من خلال نافلة واحدة هي نافلة الوحي الماديون يقولون أنا لا أؤمن إلا بما يعني يثبت بالحس أو يعني بالأدلة المادية الحسية لكننا نقول كما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على وجوده كذلك أيضا لا يجوز الإيمان بعدم وجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده فالحالة التي لا يثبت فيها دليل علمي على الوجود أو العدم هذه حالة نسبية تتلبس بالإنسان نفسه بحيث يسمى عندها جاهلا. فكوني لا أعلم شيء لا أعطين حق في أن في وجوده لأنك بشر قدراتي محدودة ولا أستطيع أن نفعل إلى كل حقائق هذا الوجود فكما لا يجوز الإيمان بشيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده كذلك لا يجوز الإيمان بثقدان الشيء وعلى وجوده إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده في هذه الحالة كما قلنا يسمى الادحاله تتلبس بالإنسان الذي لا يعلم يقول أنا جاهل بهذا الشيء لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن يعني أنفيا في شريعة الإسلام لم يعرف على الاطلاق اي مظهر من وظاهر الصراع بين الوحي وبين العلم لماذا؟ لسبب بسيط جدا وهو ان الذي خلق الحقائق العلمية في هذا الوجود وسن لها السنن والقوانين هو الله سبحانه وتعالى والذي أنزل القرآن هو الله، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يقع تعارض من بين القرآن وبين ما ترقى إلى مستوى أن يكون حقيقة علمية. القرآن يحرضنا على اتباع الدليل يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي آية علمية. المعجزة الأعظم للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن. الكريم. القرآن الذي أول كلمة نزل بها الوحي الشريف اقرأ باسم ربك الذي خلق ثاني سورة نزل في القرآن نون والقلم وما يسطرون يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تنصرون ويقول اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل الدعوة إلا بالبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هل عندكم من سلطان بهذا دليل ويقول الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا نبئون بعلم إن كنتم صادقين عقلية ترفض اتباع الظلم الـ الـ الـ الإسلام يجعل دائما الوحي الذي هو علم الله منبثق من علم الله مقابلا للهوى. يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وما ينطق عن الهوى يقابله إن هو إلا وحٍّ يوحى وهكذا عقلية الإسلام ترفض اتباع السادة والزعماء والكبراء بدون يعني دليل وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل الله سبحانه وتعالى حينما فضل آدم على الملائكة فضله بالعلم لأنه ما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إلا بعدما أثبت لهم شرف آدم بالعلم حين علمهم أسماء كلها ثم أمره أن ينبئهم بأسمائهم يوسف عليه السلام لما زكى نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سليمان في قصتي قال لي عنده علم من الكتاب جاءت السنة النبوية حربا على الجهل والخرافة والكهانة والتمائم والأحجبة إلى يعني آخره فشحل القرآن الكريم بأدلة التوحيد والبعث والنشور وغيرها من هذه يعني القضايا المسلم الذي يقبل العالمية مهما زعم أنها علمانيه معتدلة أو متساهلة فانه يقف في جبهة معارضة للإسلام لأن العلماني حتى يكون علمانيا صادقا في علمانيته لابد أن ينكر أشياء هي معلومة بالضرورة من دين الإسلام كتحريم الربا والزنا وشرب الخمر وفرضية الذكاء ونحو ذلك الحقيقة أن العلاقة بينهما علاقة قضان الإسلام يرفض العلمانية قطعا لماذا؟ مشكلتنا مع العلمية أنها لا تقبل أن تتعايش مع الإسلام كما أنزله الله. بسحيح. لا يمكن العلمية تقبل التعايش مع الإسلام كما أنزله الله. بل بد من تحويله وتحريفه وحصاره إلى أن ينحبس داخل القفص الصدري وداخل جدران المسجد، أما أن يكون ديناً حياتياً يتدخل في معاملات الناس وتشريعاتهم. ويسير أمور حياتهم فهذا هو موضع المعركة بين الإسلام وبين يعني العلمانية العلمانية تقبل الإسلام عقيدة نائمة في ضمير الفرد، لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء أو لتحرك حياة الناس وتقود سفينة المجتمع تقبله عبادة ونسوكا لكن على أن يكون شأنا موكولا إلى الأفراد بحسب يعني اختيارهم تقبله اخلاقا وادابا لكن فيما لا يمس التيار العام الذي يرفع شعار خير الهج هدي اوروبا وامريكا وهذا لا يمكن ان يتطابق مع شعارنا المقدس خير الهج هدي محمد صلى الله عليه وسلم العدو اللدود للعالمانية والشيء الذي تعارضه العالمية بقوة وصراحة وبطش هو الشريعة الإسلامية التي تنظم الأحوال الشخصية للناس وتنظم المجتمع وتنظم الدولة في علاقاتها القرية وعلاقاتها الداخلية إذا العلمانية تتبنى الزنيم الدعي الزنيم يعني الشخص اللي يكون ملحق بقبيلة وهو ليس له نسب فيها ملحق بها وليس منها فالعلمانية جسم غريب علينا يعني العالمية ترحب وتتبنى الزليم الدعي وتنفي نسب الابن الأصير تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها وتكفر بالبعض الآخر لذلك العلمانية تناصب الإسلام العداء ويناصبها الإسلام العداء لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله تعالى فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يخنون من المهم جدا لأننا نتعرض لظلم فاحش أن نفهم ظروف نشأة العلمانية يعني لماذا ظهر فكر العلمانية لماذا؟ لأن من الظلم الشديد أن يطبق يعني أو تستنبت في أرضنا بدرة مجلوبة من ثقافة غير ثقافتنا. ففيما يتعلق بظروف نشأة العلمانية هي نشأت في العصور الوسطى التي دأب الجميع على وصفها بالمظلمة. ومن الشيء المضحك الحقيقة أن بعض الذين يسبون النخبة يخاطبون الإسلاميين قائلين أنتم عايزين ترجعون للقرون الوسطى المظلمة هذا جهل فاحش إحنا عندنا ما عندنا اطلاقا في الإسلام قرون مظلمة بالعكس تمام قرون الوسطى المظلمة دي عند أحبابك كانت مظلمة عندهم مش عندنا. وفي نفس الوقت الذي كانت أوروبا في غارقة في الظلام كان المسلمون في يعني واودي حضارتهم وتقدمهم وشموخهم هناك ظروف كانت وراء نشأة فكرة العلمانية طبعا أنا هنا بالحقيقة لست بصدد عقد مقارنة بين أديان أنا فقط أذكر تاريخا ومصادره اساسا هي مصادر يعني غربية أول هذه الظروف التي نشأت بسببها العلمانية كانت الظروف الدينية أو العقائدية في أوروبا في ذلك الوقت فالنصرانية أو الكنيسة قدمت للناس عقيدة رفضتها فترته عقيدة التثليث عقيدة الصلب والفداء عقيدة القطيئة الأصلية وهي مسألة محورية فارقة لماذا؟ لأن الموضوع قصة الأكل من الشجرة كما في بعض كتب اليهود والنصارى إن الشجرة دي كانت شجرة المعرفة وإن ربنا سبحانه وتعالى كان خايف آدم ياكل من شجرة المعرفة فيحصل على البصيرة فعشان كده هامل أن يأكل من هذه الشجرة فبرضو الروح السراعة والتضاد بين الدين وبينك العلم النشأ من هذا التصور فقضية الشجرة اختصار شديد نقطة فارقة جدا لأن تترتب على الفهم المحرف لقصة آدم عليه السلام ان ناس اعتقدت أن آدم لما أكل من الشجرة تلوث بالخطيئة ونزل أهبت إلى الأرض طبعا ليس فيها أن الله تاب على آدم في حين أن أننا نقطع في القرآن الكريم بأن الله تاب على آدم عليه السلام وعلمه كلمات التوبة والدعاء المعروف فهم يعتقدون أن آدم نزل إلى الأرض ملوثاً بالخطيئة وغير كده أنه يسمى الخطيئة الأوريجنال سن بتورس إنهابتت لكل الأجيام البشرية بعد ذلك فأسود يوم في حياة نيوبورن وهو يوم لأنه ستيند بالخطيئة بتاعة آدم ومن أجل ذلك جاء فكرة الصلق عشان تفدي خطيئة البشر وجاء فكرة التعميل أيضا عشان تتهروا من يعني الخطيئة الموروثة فكل هذه التصورات صادمت فطره الناس ورفضوا الاعتقاد وذلك موجود إلى الآن لما الواحد كتير بيتعامل مع الناس في الغرب. أول ما تعرف عليه وتسأله مثلا من عرفتك يقول لك أجدادك أنا لا مش مقتنع بهذا الكلام لماذا؟ ويشعر بأنه شيء يعني منافي للعقل ومنافي لهذه الفطرة أيضا من ضمن ظلال الدين الذي يعني قدمته الكنيسة للناس أن غفرانة الذنوب كان من حق البابا وكان كل ما يربيته البابا في الأرض يكون مربوطا في السماء وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء من ذلك مثلا تقوس الغفران يجلس على كرسي الاعتراف يقدرش يتوب لربنا كده بينه وبينه لازم القسيس هو يكون وسطة ويفضح نفسه ويحكي كل تفاصيل القطيئة ثم يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى ليعفو عنه أعمالية إصدار سكوك الغفران وبيكون في الغالب مقابل شيء من المال يعني فتحول الأمر إلى تجارة وإلى ثراء لرجال الكنيسة <تصفيق> فما حدث ما حدث في الغرب ورد الفعل إحنا مرفض الناس من الكنيسة هو في الحقيقة هو نتيجة لهذا التصور الذي شاع في القرون الوسطى يعني المظلمة هذه قضية حقيقة هي خاصة صراع بين العلماء والكنيسة دي خاصة بين رجال الكنيسة والعلماء لكن من الظلم أن يعمم هذا الرد الفعل على بلاد المسلمين بحجة القياس المعروف البقرة تتنفس الإنسان يتنفس إذا الإنسان بقع من الظلم أن يعمم الأمر بهذه الطريقة كان أيضا من مظاهر التنفير التي نفرت الناس من ظلم الكنيسة إصدار قرارات الحرمان لأن هذا يملك المغفرة والرحمة يملك أيضا العكوبة بقرارات الحرمان مثلا أتلو عليكم جزء مختصر من, قرار من قرارات الحرمان بيقول ايه بقرار الملائكه وحكم القديسين نحرم ونلعن ونصب دعانا على فلان نصب عليه اللعنه وجميع اللعنات المدونه في سفر الشريعه وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي لومه وصبحه وفي ذهابه وايابه وخروجه ولا يتحدث احد معه بكلمة ولا يتكلم بما كتابه ولا يساعده ولا يسمع فلسفة واحد كلام طويل جدا هذه ده كان القهر الذي نشأ بسببه يعني العالمانية أنشأوا محاكم التفتيش الأكواديشن اللي كانت بتتبع الملحدين والزلاط الذين انتشروا وأحصدت على الناس الألفاس وناقشت عليهم الخواطر وكان في عقوبات كنسية صارمة جدا يعني عاقبت الكنيسة حوالي 300 ألف ومنهم من أحرق وهم أحياء أحرقوا بالنار حوالي 32 ألف أحرقوا بالنار وهم أحياء منهم مثلا إبيلاس وهو عالم فلاكي أحرقت كتبه العلمية والبغرافية وسجن حتى الموت. ماركين نوسر انتقد نظره سكوك الأفران وانتداد سلطان الكنيسة ولكنه استطاع أن يفلت من عقابها إسحاق نيوتن عقب على اكتشافاته متعلقة بالأمور الطبيعية برونو باحث إيطالي أحرق أيضا لنظرياته الفلكية دوبو فيزيائي نقمت منه الكنيسة أراءه وحكمت عليه القطل واقترحت ألا تراق قطرة من دمه وده يفسر أن, أن يحرق حيا ولا يراق دمه يروى أنه كان يقدم للنار بسبب نظرياته العلمية فإذا لفحته تراجع عن أقواله فإذا ابتعد عنها رجع. فلما لم يتخلى كلياً أحرق وهو حي. قال اليوم أيضا كاد أن يقتل بسبب نظرية الفلكية يعني المعروف. كانت صتو الكنيسة تنتحد الملوك والأمراء وفي يعني أمثلة كثيرة وقابض بالحرمان إلى آخره لا وفصل يعني في ذكرها. من النموذج الذي قدمته الكنيسة الحياة نموذج الأمثل والراقي نموذج يعني قائم على تعظيم الرهبانية. القائم على تحريم ما أحمل الله من الطيبات والانقطاع عن الحياة العامة والامتناع عن الزواج والنظر إليه على أنه نوع من الدمس ينبغي الإنسان أو يفضل أن يتنزه الإنسان منه كان تعذيب الجسم هو المثل الكامل في الدين وفي الخلق الراهب مكاريوس مثلا نام ستة أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام وكان يحمل ثقلا شديدا من الحديد. دي عبادة يعتبرها عبادة إنه يشق على نفسه بهذه الطريقة. يسبيس صاحب له أيضا وراهب كان يحمل وزنا تقريبا من الحديد وأقام ثلاثة أعوام في بئر نزحة ماء. تعبدان ذا. يحنة تعبد ثلاثة سنين قائما على رجل واحدة ولم يقعد طوال هذه المدة فإذا تعب جدا أسد ظهره إلى صخرة. كان بعض الرهبان لا يكتسون دائما وانما يتسترون بشعرهم ويمشون على ايديهم وارجلهم وكان أكثرهم يسكنون مغارات السباع والابار النازحه والمقابر وياكل الكلاء والحشيش كانوا يعدون طهاره الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون من غسل الاعضاء وازهد الناس واتقهم ابعدهم عن الطهاره واوغلهم في النجاسات والدنس يقول الراهب إن الراهب أنتوني لم يقترف اسم غصب الرجلين طول عمره وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة وقال الراهب الإسكندري وهو يتأسف عن المحراف طرأ. يقول وأسفاه لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما فإذا بنا الآن ندخل الحمامات كان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهرئهم إلى الصحراء والأديرة وينتزعون الصبيان احيانا من حجور أمهاتهم ليربوهم تربية رهبانية وعرف كبار الرهبان بالمهارة في التهريب حتى كانت الأمهات إذا رأت راهب معين يخفي الأطفال أحسن يعني يخطفوه ويعشان يرهب, يرهب, يرهب الرهب اسمه أمروز عشان يعني يربى في الدين كانوا ينفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهم يعني تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية لن أثير في الحقيقة بذكر السورة الأخرى في, الإسلام في موقف الإسلام من الرهبنة موقفه من تحريم الطيبات دعوة الإسلام الإنسان على أن يوعي كل ذي حق الحق عملية التوازن في الحياة فهذا شيء تقريبا لا يجهله من أحد في النحية ال العملية كما ذكرنا فكرة الرهبان وتعظيم الرهبان في الصورة عسمة البابوات ودي هي يعني لهم الطاعة تكون عمياء ولهم هم فقط وحدهم حق تفسير الكتاب يعني المقدس كان هناك عوامل مصعبة أيضاً عوامل اقتصادية كالاختطاع والسخرة والشوء الفقر عوامل اجتماعية انقسام الناس طبقة النبلاء والثدي والعبيد موضوع ال الاختطاع كانت الكنيسة نفسها تمارس الاختطاع سياسياً كان الحاكم يملك الافطاعين ويملك يملك العبيد فيعني هي دي كانت الظلال الدونة الثقافية اللي هو علاقة إطلاقاً بالإسلام فالثيوقراطية هي هذا النوع وهو الحكم الناس بالحق الإلهي divine right يحكم بالحق الإلهي بمعنى أن الملك والبابا يحمل سلطة أنه وكيل عن الله في حكمه هؤلاء الناس ولذلك ليس بالحق لهم على شيء فهم إذا حق يدعي أنه متصل بالله مباشرة وأنه ظل الله في الأرض في الإسلام الحاكم إطلاقا لا يدعى في هذا الحق وإنما هو نائب عن الأمة. يحكمها، وتستطيع الأم أن تحاسبه وأن تعذبه إذا هذا عن الشر يعني الشريف. طيب باختصار دي كانت يعني الملامح العامة للأوضاع في ظل القرون الوسطى المظلمة. ماذا كان رد الفعل؟ ثار الناس ورفعوا الشعار أو المطالبة بفصل الدين عن الحياة. إن ما رأوه من الكنيسة وما رأوه من ال الملوك انقسم الناس إلى نوع طالب بحبس الكنيسة فقط داخل جدرانها، وفريق آخر طالب بإعدام الدين. القسم الأول اللي هو العلمانية اللي هي non-religious، القسم الثاني anti-religious. العجيب إن في أوروبا ممكن نلاقي non-religious سهل جدا في أوروبا وفي غابات. عندما غالباً العلمانيين بيكونوا anti-religious. دا من الأشياء العجيبة والفرقات اللي التي تلفت النظر. طبعا ما يسمى بالإصلاح الديني حركة مارتن لوثر اللي هي انتهت بتأسيس المذهب البروتستانتي. ديكارت بدأ يتكلم عن نظريته في الشك ويقول إن العقل ميدانه الطبيعة، أما الدين فميدانه العالم الآخر ما يدخلش فيه حياة الناس أبدا. فولتير سمى النصرانية الكائن الوضيع. وانتقد العكيدة الناصرانية وطالب بإقامة نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي جاء بعد ذلك جان, جان جاك روسو والف نظريه نظرية العقد الاجتماعي وبيّن أن الناس في الأصل لهم كلهم أحرار ولا قيد على حريتهم لكن الحاجة إلى إقامة الدولة تجعل كل إنسان يحد من حريته ليحفظوا حريات يعني الآخرين فالذي حصل أن أوروبا نبذت هذا الدين لكن خطأ أنها لم تبحث عن الدين الحق كان ينبغي أن يبحثوا عن الدين الحق انفجرت بعد ذلك ثورة حطمت فيها مئات الكنائس وقتل رجال الكهنوت مثل ثورة الفرسان في ألمانيا وثورة الفلاحين أيضا في ألمانيا قتل عشرات الألوف من الفلاحين ثم ثورة الأراضي المنخفضة حطمت فيها أربعمائة كنيسة وكثير من الأديرة وأعظم 18600 مواطن وفر حوالي 55800 ألف ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن الثامنة عشر رافعت شعار إلى اشنكوا آخر ملك بأمعاء آخر تسيس عايزين نخص من الاثنين من سلطة قيسوع القاسرة والبلوك وسلطة القسوسة التي أذاقتنا الويلات. رافع هذا الشعار اشنكوا آخر ملك بأمعاء آخر تسيس اليهود غذّوا فكرة فصل الدين عن الدولة ليشفوا أحفاده من النصارى ولإزاحة سلطان الكنيسة التي كانت تساند التعصب النصراني ضدهم. فافرضت الثورة الفرنسية تأكيد تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة ثم تقييد السلطان السياسي للملوك الحكام الذين ادعوا الحق الإلهي بل إن بعضهم قال إنه هو الدولة نفسها ثم أيضا إعلانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية والملكية والمسابة وحق مقاومة الظلم اقترن بالعلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة شعار الانديبيديوليزم اللي هو المذهب الفردية تطبق هذا المبدأ في المجال الاقتصادي من خلال تمكين الرأس مالية في المجال السياسي من خلال التمكين للديمقراطية في المجال الاجتماعي بتأكيد الحرية الشخصية واقترن توديع أوروبا للدين بنهضة صناعية كبرى، وحصلت الثورة الصناعية والتقدم الهائل بمجرد ما ودعوا لأن انترق يعني كانت أيام الكنيسة كان ممكن واحد يقول لك إيه Christian جغرافيا المسيحيه لو حد جاء خالف الجغرافيا المسيحية وقال أي نظريه خالف ما فيها فكان طبعا يعاقب كما يعني رأينا وكما ذكرنا. فهم قالوا دي دركاهات التمرد على الكنيسه التقدم الهائل في الناحيه العلميه والاكتشافات اللي دي كان من بركه التمرد على الكنيسه وبالتالي ارتفع الشعار العلمانية باعتباره العاصم الوحيد الذي يحميهم من عوده سلطان الكنيسه في القرون الوسطى لانه كان بالنسبه لهم باب الولوج إلى الرقي والحضاره والتقدم هناك مسوغات او مبررات تبرر ما حصل في الغرب أولا أن النصرانية السهل قابلة للتقسيم دعم لقيصر لقيصر وما لله لله فكما ذكرت من قبل تصورهم عن الإله ليس كما نعرفه في الإسلام أنه وسع كل شيء علما واحصى كل شيء عددا وإنما هو عندهم مثل إله ارسطو لا يعلم غير ذاته ولا أدري عما في الكون شيئا فهو كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة إنه إله مسكين، أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. ده الإله في نظر العلمانية، فاعتقدوا من إله خلق الكون، ثم حركه، ثم نسيه، تركه، ولا يعلم غير نفسه فقط. ده تصور رصيدي للإله، بخلاف طبعا عقيدتنا نحو يعني الإسلامية. نحن في الإسلام لا نعرف هذا التصور ولا نقبل هذه الثنائية التي عرفها الفكر المسيحي لأن قيصرا وما لقيصر كله ملك لله وهو عبد خاضع لحكمه ويدين لأمره ونهله عندنا في الإسلام الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال ايضا ولا يشرك في حكمه احدا أيضا مسألة مهمة جدا أن النصرانية التي حصل تمرد عليها ونشأ المذهب العلماني دين النصراني ليس فيه شريعة مفصلة بشغول الحياة هو عن روحانيات وأخلاقيات أما الإسلام فقد نظم حياة الفرد والأسرة والمعاملات والإدارة والمال والسياسة الشرعية وأحوال الراعي والرعية والعلاقات الدولية الإسلام يبدأ من فقه الطهارة لحد ما يروح لغروة سلام يعني الإسلام بيبدأ من أداب الأكس والشرب ودخول الخلاء والنوم وكل هذه الوظائف ويترقى إلى بناء الدولة وكيانها النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا يزعج قليلا ولا كثيرا لأنه لا يشعر بتناقض بين عقيدته وبين واقعه كما يشعر به المسلم يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأفعنا. أنا أمك العبارة قالها الدكتور نبيل لوقا بداوي وهو رجل قانون وكاتب نصراني مصري معروف يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية حيث إن الإنجيل ليس به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية. يعني ذي يعني معروف إن ليس متشريع أساسا المسيح ليس اتى بتشريعات قليلة وكان الكتاب الأساسي في التشريعات هو يعني الدوران أمر مهم جدا حينما يحصل فصل الدين عن الحياة النصرانية لا تخسر لماذا؟ لأن السلطة الدينية قائمة. ممثلة في, في رجال الإكل الروس. أما في الإسلام فليس في الإسلام سلطة دينية بابوية فالعالمانية إذا فصلت دين المصري عن دولته أو العكس فإنه لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل متمثلة في البابا ورجال الاكليروس من الرهبان والراهبات وغيره، بخلاف ما لو فعل أو حدث ذلك في دولة إسلامية تكون النتيجة أن الدين يبقى بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده ويبقى مصلحة حكومية صرفا لا تقارن على الإطلاق بسلطة الباب الروحية المستقلة. أيضا تاريخ الكنيسة مختلف تماما عن تاريخ الإسلام. ليس في تاريخ الإسلام اطلاقا لا وثنيه ولا خرافه ولا استبداد ولا قه ولا محاكم تفتيش ولا اضطهاد ولا يعني مذابح. العلمانية ترفع ما وضعه الله وتقرب ما أقصاه الله العالمية تنظر فقط للحياة الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما الحياة الدنيا لاعب وله فالعالمية تتعامل مع الدنيا على أنها أما الإسلام فالدنيا قمترة إلى الآخرة بسبب أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بالحساب وبالنشور وبكل تفاصيل يوم القيامه والجنة والنار يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ويقول تعالى في شأن الذين اقتصر عنهم فقط على حياة الدنيا ونسوا الآخرة يقول تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فانظر هنا قال لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا إذا العلم الوقوف عند الظاهر يساوي إيه؟ عدم العلم لانه ابدله منه فالعلمانية في الحقيقة هي دعوه إلى حكم الجاهليه الذي قال فيه تعالى أفحكم الجاهليه يابغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنه احنا عزيزين على مانين حملنا مشكله عندنا مشكله كبيره جدا نحن مشكلتنا عندهم اننا رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إسلام دين حياتي لا يتعامل مع فروض ولا نظريات وإذا خنق في داخل قدران المسجد أو داخل قفص الصدري يعطل عن الحياة فالعلمانية تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم عليه فإذا كان المسلم في الدولة العلمانية قاضيا فإنه لا يستطيع الحكم بما أنزل الله أيضا المسلم في النظام العلماني يجد المعاملات الربوية تحيط به من كل جانب بل قد يتورط فيها مواقيت الصلاة لا تراعى أحيانا فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في مجالات الحياة ويباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلاف يحبسون الدين في القفص الصدري أو خلف جدران المساجد ممكن يسمح الدين في الموالد؟ وفي دنيا الدراويش والمجاذيب وفي عالم الخرافة والأساطير العلمانية تفرغ الإسلام من مضمونه وتصفي وجوده بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية ما لم يكن خادما للسلطة السياسية القائمة لا يمكن أبدا للعلمانية أن تقف موقفا حياديا مع الإسلام لأن الإسلام يواجهها ويتحذها بشموله لكل جوانب الحياة مادية ومعنوية فردية واجتماعية العلمانية لا تسلم للإسلام بهذا الشمول فلا مفر من الصدام بينهما أحكام الإسلام بتحكم المسلم من مش هقول حتى من لحظة ميلادي قبل ميلادي لأن في أحكام تتعلق بحقوق جنين يعني حتى هو في المراحل الأولى للنموه كجنين له حقوق لا يصح الأحد أن يعتني عليه وإذا حصل اعتداء هناك حقوبة شرعية لهذا الأشياء فإذن قبل أن يولد بتصاحبه أحكام الشريعة تستمر معه في حياته منذ أن يولد إلى أن يموت حتى بعد الموت بتصاحبه أحكام الشريعة في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له إلى آخره فالإسلام لا يمكن إطلاقا أن يرضى بأن يحتل بالهامش في صحة الحياة لأنه هو صلب هذه الحياة الإسلام لا يرضى أن يكون فضلا بل هو العمدة الإسلام لا يقبل أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والاتباع لماذا؟ لأن الله قال وكلمة الله هي العليا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تريد العالمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها وهذا تفضل منها عليه لأن الأصل عند العالمانين أن تكون الحياة كلها له بلا شريك ولا مزاحم وعلى الإسلام أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز وأن يقنع بالصحة الدينية في الجليلة يوم الجمعة وأن يقنع بحصة تربية الدينية في برامج التعليم العام وأن يقنع بقانون الأحوال الشخصية في قوانين الدولة وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع وأن يقنع بوزارة الأوقاف في أجهزة الحكومة وعليه بعد كل هذا أن يزجي الشكر الجزيل للعالمانية التي أتاحت له الفرصة لكي يطل من هذه النوافذ نقول باختصار الإسلام ليس ضيفا على العالمانية بل هو صاحب الدار كما ذكرت مشكلتنا عايزين نشاهرنا حل الحل في نظرهم نتخلى عن شعار رضينا بالله ربنا وبالإسلام كما أنزر الله دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا هو ما يوضي العلمانية نحن غير مستعدين أن نتخلى عن هذا الشعار المقدس وعن علو القرآن وعلو شريعة الله سبحانه وتعالى على كل ما خلفها بنقول للعلمانيين أحسوا بهذا الشعار انتم معزولين في ابراج عاجيه وهميه طالعين وهم وانتم غرقانين فيها الوهم ده ان انتم النخبه والصفوه الابطال الصفوه المثقفه والتانيين دول حساد فانتم معزولين هم عمرو اديب قال لهم بعد الاستفتاء على طول قال لهم اعترفوا يا جماعه انتم ليس لكم وجود في الشارع ودي الحقيقه هو بيقولوا السيفين جم منين عليهم من اي كوكب وأطلقوا حرب الرصاص المصبوب بهذا الكذب الأثين الذي يفتقر للصدق والموضوعية هو أصلا بصدقية الإعلام انتهت من ساعة المنظر الشاعري بتاع كوبري أصر النيل الأدواء الخافتة والدنيا كده في متاه الجمال وبعنين تحت مئات المتظاهرين يعطى في ميدان التحري لسه في نازل تفكر بالعقلية دي الثورة لم تتم إلى اليوم ما دام الإعلام الفاسد بنفس عقلية المحنطة على تغليت الموميات بيتصوروا الناس إنتوا عشان مفصولين على رقّ مش حاسين بالعقيقة في الشعب العقيقة أن هذا الشعب شعب مسلم فخور بعهيدته ولم يتلذر عنها أبداً حتى لو كلفه ذلك حياته الشعب المسلم Islam يجري في دمدي مصر مش فقط الإسلام مش مصر مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي كله مركز ثقل العالم الإسلامي فتجار الشنطة الثقافية اللي بيفرضوا عليها ثقافات بالإكراه عن طريق العولمة والقصرية والطهرية يعني لن يفلحوا فهم معزولون عن الواقع هم مش حاسين بينا إن ده شعب متدين محترم التدين جدا شعب متمثل بعقيدته بعدكم هو خليكم بتصف... أنتوا في وادي والناس في وادي ثاني وذلك الصدمة كانت شديدة عليهم جدا في موضوع الاستفتاء على التعديلات وإن كان موضوع يعني الاستفتاء جماعة ما هوش مشكلة أنا نفسي أميل ان إن بد لابد كانت الدستور كتب من جديد لكن إيه اللي حصل اللي حصل ان في ناس صرحت أنها تتحرش بالهوية الإسلامية بنصر وصرحت بأن إحنا عايزين نقول لا علشان نلغي المادة الثانية من الدستور التي تثبت هوية مصر الإسلامية فأنتوا عملتوا إيه عملتوا زي الميكروب الغازي لما بيدخل بيحاول يعني يقترف الجسم ها بيحصل ايه بيجيش جهاز المناعه جهاز المناعه بيجيش عشان يدفع ويقاوم هذا الميكروب الغازي ده اللي انتوا عم تحسسونه بخطر فعشان كده اللي فاهمين الموضوع كويس يعني حرصوا على أن يقولوا نعم لتفويت هذه الفرصه واضح فالقضيه اللي انتوا لكن لو بالعقل طبعا يكتب الدستور من جديد لكن هذه الحرب ان في تحرش بهويه مصر الإسلامية ومن أجل ذلك حصل ضد الفعل فهما الإعلام أوهمنا بنفس الطريقة الأديمة الواحد قال يمكن نعم تأخذ مثلا 20% كلنا فوجئنا بالنتيجة الحقيقة لماذا؟ لأن حصل استفزاز وإحساز بالخطر فأنتم عبأتم مناعة الجسم الإسلامي ليحتاط كي لا يتحرش أحد بالهوية الإسلامية فأنتم مش حكسين بينك بتوع النخبة والصفوة ومش مش عارفين طبيعة هذا الشعب وما كانت الدين في قلبنا الدين عندنا هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة أمرنا حينما قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا عصمة أمرنا زي ما يكون في عقد مثلا وفي حبات مسبحة مثلا ها إيه اللي بيجمع الحبات دي كلها ومسكها الخيط النظام فديننا الدين هو الذي يحفظ لنا حياتنا اللهم ما اللهم أصلح لنا ديننا نادي وعصمه امرنا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا في الدعاء الايه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أي مصيبة أخرى تهون إذا خسرت كل شيء معك ربنا هيعوضك لكن لو كسبت كل شيء وخسرت الله فلن يعوضك منه شيء دي الشعب المصري بفطرته وتدينه العميق انتم مش حاسين بنا أنتم شربتم ثقافة الغرب وتريدون أن تفرضوها علينا قصرا وإكراها فالإسلام لا يكتفي بأن يكتكون عقيدته مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء عقيدة الإسلام هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع الطفل المسلم يستقبل الحياة بالتوحيد حينما يسمع الأذان في أذنه أشهد الله لا إله إلا الله ويودعها بالتوحيد وفيما بين الميلاد والموت يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا وهذه هي الحرية الحقيقية لا توجد حرية إلا في العبودية لله سبحانه وتعالى دي الحرية الحقيقية الإنسان لا بد أن يكون عبدا لشيء إن لم يعبد الله سيقع في عبودية غير الله تبارك وتعالى في الأخلاق علاقة الرجل والمرأة نية تتبع المنهج الغربي حذ والكذة بالكذة في الشريعة العالمانية قد تعترف لله بالخلق قد عايز يلحد هو حر لكن قد تعترف بان فيه خالق لكنها لا تعترف ابدا أن هذا الخالق له حق التشريع ودي الحد الفاصل فقد تعترف لله بالخلق لكنها لا تعترف له بالأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين العالمانية تعطي الإنسان حق نسخ شريعة الله فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض لذلك العدو الأول للعالمين هو الشريعة وحينما نقول كلمة الشريعة لا تنصرف لا تن لا تنصرفنا إلى إقامة الحدود من الظلم الفاحش اللي إحنا نصور إن الإسلام يعني متعطش لعقوبة الناس بالعكس تماما ده ربنا أرسل رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراء الجنادب والفراش يقعنا فيه الفراش بينجذب للدوء وبيحترق وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يازينا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يرحمنا هو رحمة للعالمين أجمعين فكيف نصور الناس للناس إن الدين عبارة عن قيود وعبوث ويقولك السواك والطائية والجلبان عارف يعني ما قال هذا؟ أنتم ليس لكم الحق أن تتحدثوا باسم الإسلام وأنتم غير الأمناك في عرض حقائق الإسلام أمام الناس بدليل هذه الحملة الظالمة حملة الرصاص المصبوب كم من الهجوم الظالم الباغي يعني دلوقتي بس بين يوم وليلة السنفيين بيتعود ادن الناس واحد قتل صاحبه عشان مصرحش صال الفجر بالفس ومش عارف يعني ده الحمد لله ان الزلزال لما حصل ما روش ان احنا وراء <تصفيق> على ايه الأحوال الشريعة كما قلنا هي العدو الأول للعالمانيين لأنها هي التي تنقل الإسلام من عالم النظريات والمثاليات إلى دنيا الواقع والتنفيذ ويتجلى العذاء السافر للعالمانية حين يعرض الإسلام خصائص الحضارة الغربية يعني كما هو معلوم العالمانيون ينظرون إلى الإسلام كعقيدة غريبة قارية عن ذواتهم ولا يشعرون بحرارة الغيرة عليها أنا أذكر كلمة قالها صحافي يدعى أحمد بها الدين منذ زمن بيقول فيها إيه؟ لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أي من هذه مواجهة شجاعة بعيدا عن النرف والدوران. إن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خروقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير. أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل. ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير. ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا هؤلاء لا يشعرون بحرارة الغيرة على هذا الدين دائما الدين ما يجيش ما جيش غرفين في المشاكل بس الدين اللي بيهدد الأضرحة الدين اللي بيتعود الناس الدين اللي بييرمي الملوثون الدين اللي بيعمل إرهاب فما يذكر الدين إلا كشيء منفر وانه مصدر المشاكل لا يشعرون بحرارة الغيرة على هذا الدين فيفصلون الدين عن الدولة ليسهلوا ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العلمانية الإسلام دين حياتي وهو يتجمد بعد فصله عن الحياة بكل أنشطتها وفي نفس الوقت إذا تم فصله لا يجد كنيسة تقوم به بعد فصله عن مؤسسات الدولة والمجتمع العلمانين بيقنض الغرب كل شيء واندمن قصائص الغرب أنه لم يعد عنده شيء مقدس حتى المسيح نفسه عليه السلام يعملون أفلام وروايات فيها سب وإهانة شديدة جداً المسيح عليه السلام فهم لم يعد عندهم شيء مقدس هم يريدون أن ينقلوا إلينا هذا في بلادنا بحجة حرية الرأي وحرية يعني التعبير تحتفي في كتابات العالم روح الورع والإيمان والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف أحياناً تشعر أن الكتابات العميل فيها نوع من الاحتقار لهذا يعني الدين. الحقيقة أنا يعني أعتقد الوقت قد نفد، فأرجو أن تكون هناك فرصة أخرى ل يعني هذا الموضوع. باختصار شديد يعني العلمانية دين أرضي، ونحن نعتقد في الدين السماوي، ونحن نزلنا نرفع شعرنا المقدس. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نحيا وعليه إن شاء الله تعالى نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة